أما ما يتعلق بها شرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان يصلي وهو في مكة من جهة الركنين اليمانيين أي أنه يستقبل الكعبة والشام في آن واحد فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى وهو يرغب أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة لكنه أدبا مع ربه كان يرفع بصره إلى السماء ينتظر الأمر من الله فأنزل الله جل وعلا عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فانقسم الناس أمام هذا الخبر قالت يهود اضطرب على محمد دينه اضطرب محمد في دينه وقالت قريش لو لم, يكن لو لم نكن على الحق لما عاد محمد إلى, كعبتنا إلى قبلتنا وخاف المؤمنون الصادقون من الأنصار والمهاجرين على من مات قبل تحويل القبلة فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم فهذا تطمين للمؤمنين أن من مات قبل تحويل القبلة فإن صلاته محفوظة مقبولة عند الله وأما اليهود والنصارى فإن الله جل وعلا قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي لا لا اليهود يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود فأخبر جل وعلا أن هذا لا يقوم بغضبهم حجة وإنما المراد خشية الله فلا تخشوهم واخشون هذا كله يبين لك مسألة انتقال القبلة إلى بيت الله الحرام وقد جعل الله جل وعلا الكعبة قبلتنا أحياء وأموعة فحتى الميت يوضع في قبره من قبل رجلي القبر ثم يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة مستقبلا القبلة كما أن الذبائح يسن أن تذبح مستقبلة القبلة والدعاء كذلك يسن ويندب أن الإنسان إذا دعا يستقبل يستقبل هذا البيت العظيم الحرام الذي هو الكعبة رمز الخلود وكعبة الإسلام كم في الورى لك من جلال سام يهوي البناء إذا تقادم عهده واراك خالدة على الأيام أعظم ما يتعلق بالكعبة الطواف فلم يشرع الله جل وعلا لنا معشر المسلمين أن نطوف ببناء إلا الكعبة قال الله جل وعلا ولي الطوف بالبيت العتيق والطواف بالبيت يقع على ثلاثة أضرب يقع ركن ويقع واجبا